إن الإنسان قلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم زائمون والذين في أموالهم حق معلوم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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون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 عن اليمين وعن الشمال عزين هيقطع كل أمر من همو أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقنا همو مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمعارب إن ان لا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوقين فذرهم يقوبوا ويلعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترأتهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون